الله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نوره كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضي ولو لم تنسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء